الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجلحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنه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 يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالب غير الله يرزقكم من السماء والارض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تَ انمكم الحياه الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ الصَّعِيدِ الَّذِينَ تَغَرَّرُوا لَهُمْ مَآبٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون والله الذي أرسل الزياح فتثير سحابا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 وَالَّذِينَ يَنكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُلَٰئِكَ هُوَ يَقُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ والله خلقكم من تراب ثم مِن نطفة ثم جعلكم أسواجا وما تحمل من منفى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب وفرات مسائر وشرابه وهذا ملح ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من ضده ونعلكم تشكرون يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النهار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم بَالِغُ الْعَاقِبَةِ لَهُ الْأَمْرُ هم والذين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 ان نساء انتم الفقراء الى الله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الله هو القلي والحميد ان يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزين شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو ثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا انما تنذر الذين يخشون ربنا رقدا بالغيب واقام الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى من نفسه وان الله هو المصير وما يستغفر الا ما والبصير وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ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 وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالصبر وبالكتاب الممير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان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 وَمنِنَ الناسَّاسِ وَالتَّوَّ وَالْأَنامِ مُختَْدِفٌ أَوانُهُ كَذادِك إِ ماَا يَخْشَى اللهَّ منِن عبَد الولم إِ اللهَّ عزيزٌ وَفُ إَِّك فَاتَّقُوا الله وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا مِمَّا وَزَغَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَتَيْن يَرْجُونَ تِجَارَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةَ لَن تَنفَعَهُمْ لِيُفْصِيَهُمْ أَجْرُهُمْ وَيَزِيدَهُمْ من فضله إِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِي أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرٌ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ لِّلْغَانِمِ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ في مساوِرُهَا ثَهَبٌ ولؤلؤٌ وبَاسُهُمْ فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أمدنا للحزن إن وردنا لغن شاكر الذي حَلَّنَا دَاوَ الْقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا نخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطيرخون فيها وهم فيها ربنا صالحا وهم يصطرخون في ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل انذركم اولا نعنذركم ما تذكروا فيما تذكروا اولا ما تذكروا فيما تذكروا وجاءكم النبي من النصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم عابدات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره فمن كفر عليه كفرا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا ان ترهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارايتم شركاء الذين تدعون من دون الله اروني أروني ماذا خلقوا مِنَ الأرض أَم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم وبعضا إلا هرورا إن الله يُقْسِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن لَّن يَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا لَا يُمْسِكُهُ مَا مِن أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمَ بِاللَّهِ جَهْدَ نَسِيمِهِ إِنَّهُ لَأَحَقُّ ب لا يك أَهد منِن إحد الأُمًا وَق صَم بالَِّه جَهْدعم بِهِم لَ جأََّبير ل يك نهد مِن إحدَ الأُمًا فَلَم ج أَمَّ ب زَدَ إَِّ مفُور استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد بسنة الله تبديلا ولن تجد بسنة الله تحويلا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 إنه كان عليما, عليماً قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على رهرها من ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك من دابة بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم عِبَادَ جَاهَ اللهِ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا